الحق يذكر الله ساعة البعث التي تحق على الجميع. ما الحق ثم يعظم أمرها بهذا السؤال أي شيء هي الحقيقة وما أدراك ما الحق؟ وما أعلمك ما هذه الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقيامة التي تقرع الناس من شدة أهوالها فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فقد أهلكهم الله بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهول وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأما عاد فقد أهلكهم الله بريح شديدة البرد قاسية بلغت الغاية في القسوة عليهم سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ أَرْسَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُدَّةَ سَبْعِ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ تُفْنِيهِمْ عَنْ بَكْرَةِ آبِيهِمْ فترى القوم في ديارهم هلكا مصرعين في الأرض كأنهم بعد إهلاكهم أصول نخل صاقطة على الأرض بالية فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم نفسا باقية بعدما أصابهم من العذاب؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله من الأمم والقرى التي عذبت بقلب عاليها سافلها وهم قوم لوط بالأفعال الخاطئة من الشرك والمعاصي فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصى كل منهم رسوله الذي بعث إليهم وكذبوه فأخذهم الله أخذة زائدة على ما يتم به هلاكهم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما تجاوز الماء حده في الارتفاع حملنا من كنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي صنعها نوح عليه السلام بأمرنا فكان حملا لكم لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعل السفينة وقصتها موعظة يستدل بها على إهلاك أهل الكفر وإنجاء أهل الإيمان وتحفظها أذن حافظة لما تسمع فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن نفخة واحدة وهي النفخة الثانية وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة ورفعت الأرض والجبال فدقة دقة واحدة شديدة فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها، فيوم إذ وقعت الواقعة فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وتشققت السماء، فهي يوم إذ وهي، وتشققت السماء يوم لنزول الملائكة منها، فهي في ذلك اليوم ضعيفة. بعد أن كانت شديدة متماسكة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملائكة على أطرافها وحافاتها ويحمل عرش ربك في ذلك اليوم العظيم ثمانية من الملائكة المقربين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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيه فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فهو يقول من السرور والبهجة خذ قرأوا كتاب أعمالي إني ظننت أني ملاق حسابيه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 ثمارها قريبة ممن يتناولها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يقال تكريما لهم كلوا واشربوا أكلا وشربا لا أدا فيه بما قدمتم من الأعمال الصالحات في الأيام الماضية في الدنيا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ كِتَابَ أَعْمَالِهِ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ مِنْ شِدَّةِ النَّدَمِ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُعْطَ كِتَابَ أَعْمَالِي لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ الْمُسْتَوْجِبَةِ لِعَذَابِي وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليت الموتة التي ميتها كانت الموتة التي لا أبعث بعدها أبدا ما اغنى عني مالية لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئا هلك عني سلطانية غابت عني حجتي وما كنت أعتمد عليه من قوة وجاه خذوه فغلوه ويقال خذوه أيها الملائكة واجمعوا يده إلى عنقه ثم الجحيم صلوا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 إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحث غيره على إطعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب ولا طعام إلا من غسلين وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب والمعاصي فلا أقسم بما تبصرون أقسم الله بما تشاهدون وما لا تبصرون وأقسم بما لا تشاهدون إنه لقول رسول كريم إن القرآن لكلام الله يتلوه على الناس رسوله الكريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون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 وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ لِرَبِّهِم بِإِمْتِثَالِ أَوْامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مّكَذِّبِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِن بَيْنِكُمْ مَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّ التَّكذِيبَ بِالْقُرْآنِ لَنَدَامَةٌ عَظِيمَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ حَقُّ الْيَقِينِ الَّذِي لَا مِرْيَةَ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فسبح باسم ربك العظيم فنزه أيها الرسول ربك عما لا يليق به واذكر اسم ربك العظيم